فَللن فينا يتوهمون منكم ويظنون انذرا جئن ترضى بنبي انفسنا بَصص فيأَ فتج أَتَ الشعور وَ الشر فإذا بلَ عذلَجُ فَلَ جُون حك في النساء أو أكلنتم في أنفسكم علم سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تأزموا القذة لك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 قَالِي لَنْ نَخْتُمَ نِثَاءَ مَن لَنْ تَمَسُّوهُنَّ أَن تُسْفِرُوا لَهُمْ تعبوا متا بالمعروف حق قلنا على المسيئين واذا كنتمهم ε παερίβτα παλις χουμ πα tan sao la veân cũng inọ ha vi màạ